التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل 112. وأرسل عليهم طيرا أبابيل 113. ترميهم بحجارة من سجيل 114. كعصف مأكول